الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وتقا وورعا وخوفا منك يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده فصل قال الله تعالى فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الآيات فإذا نصب كرسي فصل القضاء إن ماذا الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال وبقي المؤمنون عن يمين العرش ومنهم من يكون بين يديه قال الله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وقال تعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم الآية وقال تعالى وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فالخلق كلهم قيام لرب العالمين بين يديه والعرق قد غمر أكثرهم وبلغ الجهد منهم كل مبلغ والناس فيه بحسب الأعمال كما تقدم في الأحاديث خاضعين صامتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء والرسل حولهم أممهم وكتاب الأعمال قد اشتمل على عمل الأولين والآخرين مو موضوع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها مما كان يعمل الخلق واحصاه الله ونسوه وكتبته عليهم الحفظة كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وقال تعالى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 والميزان منصوب لوزن أعمال الخير والشر والصراط قد مد على متن جهنم والملائكة محدقون ببني آدم وبالجن وقد برزت الجحيم وأزلفت دار النعيم وتجلى الرب تعالى لفصل القضاء بين عباده وأشرقت الأرض بنور ربها وقرات الصحف وشهدت على بني آدم الملائكة بما فعلوا وشهدت على بني آدم الملائكة بما فعلوا والأرض بما عملوا على ظهرها فمن اعترف منهم وإلا ختم على فيه ونطقت جوارحه بما عمل بها من في أوقات عمله من ليل أو نهار وقال الله تعالى عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها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 وهو الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد هذه الآيات التي ذكر. في المعاد وجمع الناس وحسابهم ووقوفهم يجب أن يعلم الإنسان أنه سيعيش هذه الأمور ويقفها بين يدي رب العالمين فيحاسب نفسه وينظر في أعماله قبل أن ينتهي عمره فيفوت الاوان والناس ذكر اولا أنهم يكون أقسام ثلاثة المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فقسمان سعد والقسم الثالث أشقي وهذه السورة التي هي سورة الواقعة ذكرت أقسام الناس في النهاية وعند نهاية الدنيا عند نهاية الدنيا ايضا عندما تتنزل الملائكة لقضب أرواحهم قلوا جل وعلا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها يعني الروح إن كنتم صادقين ثم قال جل وعلا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يعني أنه يستقبل بهذه الأمور، يستقبل بالروح والريحان و... و... ويبشر بجنة النعيم، وأما إن كان من المقربين فسلام، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يعني أنهم سالمون، لا ينالهم شيء من عذاب الله، فرق بينهم وبين من كان قبلهم من المقربين. فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم قال جل وعلا إن هذا له حق اليقين فهو حق لا بد من وقوعه فالإنسان يعلم مصيره قبل خروجه من هذه الدنيا بأن يبشر بالنعيم وإما أن يكون من أصحاب العذاب نسأل الله العافية فقوله ونزل من حميم النزل كما هو معلوم في لغة العرب هو أول ما يقدم للضيف عندما ينزل الرحله هذا دليل على وجود العذاب في ذلك الوقت فعد الموت مباشرة أنه يلقى الحميم والعذاب العليم نسال الله سلام وبعكس الأول فإنه يستقبلون بالنعيم والبشارة والموت كما هو معلوم ليس الموت أن يكون ادما وأن يكون البدا هامدا والروح لا وجود لها الموت في الواقع أنه انتقالهم إلى حياة أخرى نهاية هذه الحياة ثم ينتقل إلى حياة أخرى غير أنه يختلف عن هذه الحياة فالبدن صار لا حراك له ولكنه يألم وينعم والروح هي التي لا تموت ولها صلة ببدنها فإما هو يكون عليه العذاب والبدن يكون تبع حتى وإن صار ترابا فحبات التراب التي تتفتت من اللحم والعظم تألم أو تنعم تبعا لروحها أما الروح فهي باقية لا تموت وإنما موتها مفارقة بدنها في هذه الحياة الدنيا ثم إذا أراد الله جل وعلا جمع عباده ومحاسبتهم وجزاؤهم جزاء ظاهرا جمع الله جل وعلا بين الروح وبدنها فتنبت الأبدان من قبورها ويصبح كأنهم على حالتهم التي خرجوا من هذه الدنيا عليها كل إنسان يكون على حالته التي مات عليها فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ومن الحكم في هذا حتى يعرف كل أحد الآخر فإذا كان له عليه مطالب يطالبه ويتبعه بها لا يخفى على من كان يعرفه في هذه الدنيا لا يخفى عليه فهو يطالبه بحقوقه والحقوق في ذلك اليوم لا بد من تأديتها لهذا يقول الإنسان من أكرم ما عليه أنه يرى من يعرفه ذلك اليوم خوفا من المطالبة بالحقوق لأن أداء الحقوق تعد من الحسنات فإن لم يكن له حسنات أوخذ من سيئات المظلومين ووضعت عليه حتى يؤدي الحق إذا الوفى في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات ليس فيه دنانير ودراهم وعوض آخر فهذه الحالة التي لا بد منها وهي التي إن لم يؤمن بها العبد فهو ليس بمؤمن يكون من القسم الثالث الذي فلا بد من الإيمان بها ثم الاستعداد الاستعداد لذلك كما جاء في الاثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن زنوا أعمالكم قبل أن توزن فمن حاسب نفسه ونظر في عمله فانه يخف حسابه يوم القيامة أما من نسي وغفل وأهمل حتى يأتي الوقت الذي يكون هو النهاية يعني من نهاية هذه الحياة فهذا قد يكون من الخاسرين نسأل الله ثم الوزن والصحف هذه كلها لإظهار الأمر للخلق أن يكون الأمر ظاهرا وأن يعذروا من أنفسهم وإلا فالله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس وهو الذي يتولى الحساب بنفسه حاسب خلقه كلهم في آن واحد وهو سريع الحساب تعالى وتقدس وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده والله يحاسب الجميع ثم ان المحاسبة إما أن تكون مناقشة فيهلك الإنسان وإما أن تكون عرض يعرض عليه تعرض عليه أعماله فقط ولا يناقش فهذا المؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال هذه المقالة ألم يقل الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض العرض يعني عرض الأعمال يقال له هذه أعمالك عملت كذا وعملت كذا فإذا اعترف بها قال الله جل وعلا قد غفرتها لك فيعطى كتابه بيمينه أما إذا نوقش الحساب عن الجوز بعماله جوز بسيئاته فانه لا بد من العذاب ان يعذب من نوقش الحساب عذب ولا بد ثم إذا عذب وقد كان مات مؤمنا قد يكون العذاب طويلا وقد يكون قصيرا ثم ينتهي لان من مات على, على الإسلام مات وهو يشهد لا إله إلا الله أن الله هو المألوه وحده ولا يشرك بالله شيئا يعني ما يتأله معبودا آخر المعبود هو الذي يستعبد القلب يستعبد القلوب فان ماله إلى الجنة وإن وضع في النار وان ناله العذاب فلا بد أن يكون معنون لأن الخلق بعد بعضهم لا موت عليهم لا أحد يموت وهم إما أن يكونوا معذبين أو منعامين كما قال الله جل وعلا أما الذين شقوا سنيري في خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض لهم خلود ابدا وفي الحديث أنه إذا استقر اهل الجنه جن واهل النار في النار جاءوا بالموت صوره كبش املح يعني ابيض فيقال له لهم هل تعرفون هذا يقول نعم هذا الموت فيذبح فيقال لهم خلود بلا موت هذا من تمام الشقاء لأهل الشقة ومن تمام النعيم لأهل النعيم فالإنسان خلق للأبد خلق ليبقى ما خلق ليفنى وينتهي وجعلت له هذه الدار دنيا مزرعة يزرع فيها إما خيرا وإما شرا فمن زرع خيرا وجده وحمد فعله ومن زرع شرا فلا بد أن يجاز به فليعلم الانسان الإنسان أنه مراقب وأنه معه ملائكة كرام يشهدون عليه بأعماله في سره و. في ظهوره أمام الناس ويكتبون عليه كل عمل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني يترقب يستعد للكتابة هذا عمله فما يلفظ من قول وكذلك العمل الذي ليس هو قول يكتب ثم إذا وقف بين يدي الله عرض عليه هذا الكتاب وأصبح فيه الصغير والكبير كما قال جل وعلا عن مجرمين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وليس هذا بعيد هذا قريب جدا الانسان ما يدري متى يفاجئه الموت فاذا جاء الموت انتهى انتهى العمل وانتهى مجال العمل وصار مختوما على عمله يجازى بما سبق لهذا يجب على المؤمن ان يحرص على أن يعمل العمل الذي يكون فيه نجاته والله رؤوف رحيم تعالى وتقدس يجزي بالحسنه عشر أمثالها إلى اضعاف كثيرة فكل حسنة لا بد أن تضاعف أقل شيء عشرة أضعاف أما السيئة فهي واحدة أن يعني يكون الإنسان نسأل الله العافية أحده تغلب عشراته هذا الخسارة الكبرى إذا كانت مثلا السيئات تغطي على الحسنات فهو في هذه الدنيا يتقرب إلى النار والناس هكذا كلهم إما أن يتقربوا إلى الجنة وإما أن يتقربوا إلى النار بل الإنسان على نفسه على نفسه بصيرة، فلينظر الإنسان في عمله ولينظر والميزان في هذا هو كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أشخاص معينين، فالأشخاص ما ينفعون، وإنما الميزان الذي يجب انتزم به أعمالك. هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انظر هل انت متبع للرسول صلى الله عليه وسلم مكتفي بالاثريه فابشر ابشر بالسعاده الدنيا والاخره أما ان كنت ما تعرف وانما همك الدنيا أما الاخره فهي وراء الظهر هذه مشكله هذه مصيبه اذا كان الانسان بهذه الصفه نسال الله جل وعلا ان يلطف بنا بعباده المؤمنين فالامور صعبه في الواقع من حضور الموت وشدته ثم الابتلاء بعد الموت من السؤال سؤال منكر ونكير ثم ما يكون في القبر إنسان يوضع في قبره وحده ليس معه إلا عمله ان كان صالحا فهو يبشر ويقول أبشر بما يسرك وإن كان بخلاف ذلك فهو عذاب عليه يعذبه وزيادة على ما وعد له في بعد ذلك ثم بعد خروجه من قبره والبعث الأمور عشد وأعظم ولكن المؤمن المتقي كما قال الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه بشارة لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تقول لهم أبشروا لا تحزنوا أبشروا في الأمور المستقبلة ولا تحزن على الأمور التي تخلفونها الأمور الدنيا يبشرون قبل أن تخرج أرواحهم بالسعادة بالعكس كفار نسأل الله العافية ولو ترى الظالمون للظالم في في وهم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني عند الموت باسطوا أيديهم بالضرب يضربونهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ثم ما بعد ذلك أشد فأسهل ما يلاقي الكافر بعد هذه الحياة الموت ثم ما بعده أصعب وأشد في في القبر والقبر اسم لما بعد الموت سواء كبر الإنسان أو لم يكبر لا بد أن يلاقيه الجزاء. ثم ما بعد القبر أشد، وهكذا ينتقل من شدة إلى شدة. سأل الله العافر بخلاف المؤمن، فأشد ما يلاقي الموت، وما بعده أسهل أسهل أيسر. فالسعادة التي كتبها الله لعبده فضل منه ورحمة يكون ظهورها عند الموت. وإن كان الإنسان أيضا في نفسه مطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآل سل الله جل وعلا يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات مآل. فصل فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات قبل الجن والإنس وهما الثقلان فالإنس ثقل والجن ثقل والدليل هذا, هذا قول إن الحيوانات ثقل والإنس والجن ثقل والقول الثاني أن الإنسان ثقل والجن ثقل ثقلان يكون الجن والإنس فهذا أقرب الله أعلم قال والدليل على حشر بقية الحيوانات يوم القيامة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 يجمعها ثم يقضي بينها ثم يقول لها كوني ترابا عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لأنها خلقت لبني عادم وللعبرة والاعتبار بها ومنافع التي أرادها الله جل وعلا وليست للجزاء وإنما الذي يبقى أبدا ابن ادم وابن الشياطين ابن الجن الجن الذين هم أبلاء إبليس فهؤلاء مكلفون مكلفون بعبادة الله كما كلف بنو آدم فمن آمن فهو من السعداء ومن كفر فهو من حطب جهنم سأل الله العافية نعم وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال عبد الله بن أحمد بسنده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة وقال الإمام لا أحمد لا لا إن الجماء لا تقص من القرناء يعني يطالب بذلك ما إذا يقص الله هو الذي يقص له يقص للجماء من القرناء لأن القرناء تنطح الجمل الجمل التي ليس لها قرون والقرناء التي لها قرون كذا ذهب ولا ثم بعد ذلك قالوا لها كوني ترابا وهذا من تمام العدل فإذا كان المحاسبه بين البهائم التي لا تكليف عليها فكيف الذي وضع له العقل والفكر وجاءته الرسل وامر بالأوامر ثم خالف هذا هو المقصود, المقصود والبداء بها يعتبر, يعتبر الظلمة عند ذلك يبلسون نسأل الله العافية وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقص للشاة الجمائي من الشاة القرناء تنطحها وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجوه وليس خاصا بالشات وإنما هو عام بالحيوانات كلها نعم ولكن الشات والبقر لها بعضها لها قرون وبعضها لا قرون لها وسواء كانت اهليه أو وحشية فهي يعني ذكرت لاجل ذلك وغيرها قد تكون متساويه ومع ذلك يكون بعضها اقوى من بعض لا يقتص لبعضها من بعض والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء جل وعلا وهو الذي يحكم بين خلقه يوم القيامه وقال الامام احمد بسنده الى ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة تفرد به احمد وقال عبد الله بن احمد بسنده الى ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تعتلفان فنطحت إحداهما الأخرى فاجتهابتها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك يا رسول الله قال عجبت لها والذي نفسي بيده ليقادنا لها يوم القيامة وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي روايه أخرى بسند آخر عن أبي ذر فذكر معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتان تنتطحان فقال يا ابا ذر هل تدري فيما تنتطحان قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما وهذا إسناد جيد حسن قال القرطبي رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال القرطبي وروى ليث ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاتين تنتطحان فقال لا ليقتصن الله يوم القيامة لهذه الجلحاء من هذه القرناء قال وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشاني حدثه أن ثابت بن طريف استاذنا على أبي ذر فسمعه رافعا صوته فقال أما والله لو لا يوم الخصومة لسوأتك فأدخلت فدخلت فقلت ما شأنك يا ابا ذر فقال هذه قلت وما عليك ألا تضربها فقال أما والذي نفسي بيده أو قال والذي نفس محمد بيده لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتها وليسألن الجماد فيما نكب إصبع الرجل وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه يختصم الخلق يوم القيامة حتى الشاتان فيمن تطحتا وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة لا أليمن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغسمي فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ويأتي على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغسمي فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته, لها أحد القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد ابلغتك لا الفينا احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد ابلغتك لا الفينا احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته صامت الذهب والفضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حيان واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي به وتقدم في حديث أبي هريرة ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر فتطأه باخفافها كلما مرت عليه اخراها ردت عليه أولها. في هذا أن الحيوانات أنها تبعث وتجمع مع الناس ولهذا ذكرت الغلول يعني والغلول هو أن يخفي من الغنيمة شيئا أو يخفي مما هو من اموال المسلمين العامة بان يخون فيها يظلم فالغلول هو ان يخون شيئا من امور الامور التي اسنت اليه وهي هامه من اموال المسلمين يعني ليس في الغنيمه فقط فمن غل شيئا جاء به يوم القيامه كما قال الله جل وعلا ومن يغلل ياتي بما غل فقلوا قد يدخل فيه أوامر الله جل وعلا ونواهيه وغيرها والمقصود بهذا أن الأمور التي في الدنيا تأتي كما كانت ثم بعد ذلك يقتص من الظالم للمظلوم وإن كان غير مكلف والمقصود بهذا كله الاعتبار ثم الجزاء الأبدي والنعيم الذي لا ينتهي أو العذاب على بني آدم وكذلك على الجن فقط أما هذه فهي تنتهي ويرتاح منها وترتاح هي قالوا يكوني ترابا فتكون تراب ولو كان مثلا ابن آدم يكون مثلها لكان يرتاح ولكن هيهات خلق للبقع الذي لا نهايه له بسم الله جل وعلا يجعلنا من المنعمين الذين يجزون للحسنه ويعفى عن السيئه لهم يكون من اهل اليمين السعداء صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله يمينه ويعفى